قل عسى يَكُونَ يكون يَوْمَ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم.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 وَلَقَدْ ضَلَّ نَا بَعْضًا على عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تحويلا.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 كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقه بصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا واذا قلنا لك ان ربك احق وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَإِنْ خَوْفِتُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّااءِ بِليسَ قَا أَسجُذُ لِمَنْ خَلَقُ تَقينَ قَاأَرَأتَكَ هذا الذي كَرَّّم تَعَلََّ لإِن أَخخرْتَنِ إلى يَْم القِيامَ لِن أأَخخْتَنِ إلى يَْمِ القامَةِ لأَحَنكَ نَّذُلذَتَهُ إِلاا قَليلَ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 أَفَمَن تَم أَن يُحْصَفَ بِهِم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلاً